لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وااياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Samen met u, Ik wil een Do you